من يريد الله أن يهديه يشرح صدره أن يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصحد في السماء كذلك يجعل الله الرئيس على الذين